مش ممكن ابدا انا تغير قلبي من الداخل مش ممكن ابدا انا تغير قلبي من الداخل وتقول ابنك ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك غمرني بحبك وانا عصي وقلبك فاكر مش ناسي غمرني بحبك وانا عصي وقلبك فاكر مش ناسي اصل انا ابنك ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك حبك تحت نديني وقبل ما جيلك بيتجيني من حبك تحت نديني وقبل ما جيلك بتجيني ما هو أنا ابنك ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك تحن علي وترعاني ايديك دايما رفعاني تحن علي وترعاني ايديك دايما رفعاني علشان ابنك ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك قلب النار عليك فيها تغمرني فوبكت تطفيها قلب النار عليك فيها تغمرني فوبكت تطفيها وتقول ابنك ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك